اتلوكم في الدين وأخرجوكم واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فغلاؤكهم الظالمون يا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 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق